واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك مفتون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الاخوه الكرام وأيتها الأخوات الكريمات فقد مضى شهر رمضان المعظم الذي كنا منذ أيام قليلة نستعد لاستقباله ونخطب خطبة في وجوب الاستعداد لهذا الشهر المبارك وفجاه اذا نحن نودعه واذا هو منصرف راحل عنا فيا عجبا لمرور هذه الايام ما اسرعها يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه كلما ذهب بعضها ذهب بعضك وها نحن قد انصرف عنا رمضان وانصرمت ايامه سريعا ثم عدنا بعدما فارقنا رمضان وفارقنا العيد عاد كل إنسان إلى ما كان عليه إلا من رحم الله تبارك وتعالى عاد العاصي إلى معصيته من جديد وعدنا من جديد لا نرى هذه الصفوف الكثيرة المتكاثرة في مسجدنا هذا وغير مسجدنا عدنا لا نرى جيران المسجد الذين يسمعون الأذان ليلا ونهارا ويسمعون الصائح يصيحوا أنهلموا إلى ربكم أقبلوا إلى طاعة ربكم أقبلوا إلى الصلاة أقبلوا إلى الفجر استيقظوا من نومكم ولكن يبقى الحال على ما هو عليه لعلكم تذكرون من حضر منكم معي أول صلاة فجر هنا في المسجد في رمضان وتكلمت فيها في درس من الدروس وسألت سؤالا قلت فيه لما استيقظت اليوم من أجل من أتيت هل استيقظت من أجل ربك أم استيقظت من أجل بطنك ما الذي أيقظك ما استيقظت إلا لتأكل الطعام حتى تستطيع أن تتقوى على الصيام في النهار وقلت طالما انني استيقظت على اي حال فلنأتي بالفجر بالمره اين انت بعد رمضان في اليوم الثاني في فجر اليوم الثاني من ايام العيد صلينا هنا اين الصفوف المتكاثره اين الاعداد التي كانت تملا المسجد عن اخره اطفالا ورجالا ونساء اين هم أين ذهبوا؟ ماذا حصل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ بل أسأل السؤال بصورة أقوى وأقول نحن نعبد من؟ هل نعبد اياما ولياليا؟ وشهورا؟ إذا مضى الشهر ذهب ما نعبد؟ أم أننا نعبد إلها عظيما حيا قيوما لا يموت؟ تبارك وتعالى تذكرون لما مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس من الصحابة ما أصابهم من الهم والغم والفزع حتى منهم كان منهم من أقعد فلا يستطيع أن يقوم وأصاب عمر رضي الله عنه ما أصابه من شدة هول المصاب الجلل وكل مصيبة بعد رسول الله هينه فاذا بابي بكر يحسم الموقف بكلمات يسيره هي التي يجب ان تحسم موقفك من ربك ومن دينك ومن عقيدتك قال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات مات صلى الله عليه وسلم وليس عيبا في حقه ان يموت فإنه بشر وقد قال خالق البشر عز من قائل حكيم قال تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فمن تعبد أخي الكريم لماذا يعيش كثير من الناس موسميين لا يعبد الله عز وجل إلا في مناسبة وإلا في مواعيد معينة وأماكن معينة وأزمنة معينة إذا خرج من المكان وإذا مضى عنه الزمان عاد إلى مكان إنها الاستقامة التي نحن أحوج ما نكون إليها الآن ولعل اخانا الكريم الذي تولى الخطبة مكاني في الجمعة الماضية حدثكم عنها وكنت أود اليوم أن أدخل أو أن أعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية ومحاسنها ومزاياها لندخل إلى شيء من الحديث عن السياسة الشرعية ونحن نحتاج إليها في أيامنا ولكن رأيت أمانة الواجب تقضي عليّ بأن أتحدث ايضا عن الاستقامة مرة أخرى وثانية وثالثة لأقول لنفسي الأمارة ولأقول لإخواني وأخواتي استقيموا استقيموا يرحمكم الله استقيموا على طاعة ربكم اثبتوا على ما كنتم عليه في رمضان من الخير أين قلبك الرقيق أخي اين قلبك الرقيق الذي كانت تحركه الايه من القران فاذا عيناه تهملان بالدموع اين قلبك اين قلبك الرقيق الذي كان في رمضان يتصدق ويبذل ويعطي نحن الان نحدث الذين استقاموا في رمضان نحدث الذين عبدوا ربهم عز وجل في رمضان أنا الآن أحدث الذي صلى وصام ووقف متضرعا إلى ربه في صلاة القيام وتهجد مع المتهجدين أما, أما من كان يصوم أما من كان لا يصوم النهار فهذا لا حديث لنا معه أما من كان لا يصلي لا يصلي حتى في رمضان فماذا نقول له نقول له أمرك إلى الله عز وجل وهو تواب الرحيم والقلوب بين اصبعين من أصابعه تبارك وتعالى فاحذر على نفسك أن تموت على هذا الزيغ والضلال نعوذ بالله من الزيغ والضلال ولكن نقول لمن استقام في رمضان أين استقامتك بعده ما الذي غيرك بعد رمضان كنت في رمضان تنوي أشياء كثيرة كنت تنوي أن لا تعود مرة أخرى إلى الأغاني المحرمة والأفلام المنكرة كنت تنوي أن تظل غاضا لبصرك بعد رمضان فلا تنظر إلى حرام ابدا كنت تنوي أن ترد المظالم التي ظلمت فيها أهلك وظلمت امرأتك وظلمت إخوانك وأخواتك فمنعتهم من ميراثهم وظلمت اليتيم الذي تتولى أمره فأكلت ماله كنت تنوي أن ترد حقوق هؤلاء قلت بإذن الله بمجرد أن ينصرف شهر رمضان سأؤدي الحقوق إلى أهلها وسأرد المظالم إلى أهلها وسأفعل وأفعل وها قد انصرف رمضان فأين أنت؟ ولماذا لم ترد الحقوق إلى أهلها إلى اليوم؟ ولماذا لم تستطع أن تخط بصرك بمجرد أن خرجت من المسجد ليلة العيد ورايت بنات المسلمين وقد اظهرن المفاتن والمحاسن ليفتن شباب المسلمين بل ورايت بنات النصارى وقد اعدهن شياطين الكنيسه ليخرجن فتنه للموحدين في ذلك اليوم وفي هذه الليله لما لم تستطع ان تغض بصرك لما لم تستطع ان تمنع نفسك عن الحرام اخي من صدق الله صدقه الله اعلم أنك لن تقبل على الله عز وجل بقلبك ثم يخذلك ربك أبدا إنه عز وجل يناديك أن تقبل عليه وأن تسعى إليه بل أن تهرول إليه بل ووعدك تبارك وتعالى انك اذا تقربت اليه شبرا تقرب اليك ذراعا وان تقربت اليه ذراعا تقرب اليك باعا وان اتيته تمشي اتاك عز وجل هروله فاين انت من ربك الاستقامه ايها الاخوه الكرام استقام الشيء اي اعتدل واستوى فالمستقيم هو المعتدل والاستقامة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هي كناية عن التمسك بأمر الله بطاعة الله عز وجل أمرا ونهيا فعلا وتركا استقامة على أمر الله تبارك وتعالى هي لزوم الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان العلي الكريم تبارك وتعالى الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل والثبات عليها بفعل الأوامر واجتناب النواهي والثبات على ذلك حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى هذه هي الاستقامة والاستقامة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إنما تكون في الأقوال والأفعال والنيات والأحوال الاستقامة تكون في الأقوال والأفعال وفي النيات والأحوال فإنما تكون الاستقامة بالأقوال أن تكون الأقوال سديدة موافقة لهدي الكتاب والسنة الحميدة إنما تكون الاستقامة في الأقوال أن يمسك الإلساء الإنسان لسانه عما حرم الله تبارك وتعالى وعما يغضب الله عز وجل هكذا الإنسان أو بعض الناس كانوا في رمضان لا يشتمون احدا ولا يسبون احدا ولا يجترئون على الخوض في أعراض الناس فلما انصرف رمضان انطلقت ألسنتهم كالسهام الناريه تقطع في أعراض البشر من عالم وداعية وأخ مسلم وهذا وذاك يخوضون في أعراض البشر وكأنهم ما عاهدوا ربهم أن يستقيموا وأن يكفوا ألسنتهم ولذا قال النبي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وهو يوصي وصيته العظيمه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا وهو يساله عن النجات والمخرج قال كف عليك هذا وقال عليه الصلاه والسلام امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قال عليه الصلاه والسلام سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقد سمعت الآن أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا قولا صوابا صالحا مستقيما موافقا لكتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هجرا ولا تقولوا سبا لأحد ولا غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا زورا ولا نفاقا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وأما الاستقامة في الأفعال فان تكون أفعال العباد على مراد رب العباد وعلى هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون أفعالك موافقه للشريعة موافقة لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ألا تكون أفعالك موافقة لهواك فإن الهوى يتقلب بالمرء يمنة ويسره وهذا ينافي الاستقامة إن الاستقامة أن تسير على الطريق المستقيم الطريق الموصل إلى جنة النعيم دون أن, دون أن تتقلب هنا وهناك ودون أن تتعوج عن هذا الصراط يمينا وشمالا فإنك إذا تعوجت عنه انحرفت عنه والانحراف عن الصراط المستقيم في الدنيا إنما هو انحراف عن الصراط المستقيم في الآخرة الاستقامة في الأحوال والأحوال لا يعلمها إلا الكبير المتعال الإنسان من حولك يرى ظاهره ولكنه يرى باطنك وإنما الله عز وجل هو الذي يعلم ما تخفيه فهل استقامت حالك أخي هل استقامت نيتك بأن تكون خالصة لله عز وجل لا ترجو بها احدا غير الله تعمل العمل لا تبتغي به غير ربوان الله تبارك وتعالى لا تريد به سمعة ولا شهرة ولا مكانة بين الناس ولا تحقيق مأرب من مآرب الدنيا الدنيئة وإنما تريد أن يرضى عنك ربك وأن يتقبلك ربك تبارك وتعالى هذه هي الاستقامة وعلى قدر استقامتك في الدنيا تكون استقامتك في الآخرة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا هدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم غدا من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا هدي إلى الصراط المستقيم في الآخرة وعلى قدر ثبوت قدم العبد على الصراط المستقيم في الدنيا على قدر ثبوت قدمه يوم القيامة على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على الصراط المستقيم في الآخرة إذا ثبتت قدمك انتبه لهذا الكلام أخي انتبه أختي إذا استقام قلبك واستقام لسانك واستقامت جوارحك في الدنيا على طاعة ربك استطعت أن تصل يوم القيامة إلى الصراط المستقيم وقد أضاء الله عز وجل لك نورا تسير به بينما وقف المنافقون لا يستطيعون أن يتقدموا ينادون على المؤمنين ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى يقولون انظرونا نقتبس من نوركم لا نستطيع أن نواصل السير على الصراف انظرونا انتظرونا حتى نأخذ من نوركم فنستطيع السير تيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قال ربنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون كيف له أن يبصر وقد طمس الله عز وجل عينيه فلا يرى نورا فعلى قدر هدايتك إلى الصراط المستقيم هنا في الدنيا بالسير على طاعة الله تكون هدايتك إلى الصراط المستقيم في الآخرة وعلى قدر ثبوت قدمك الآن في الدنيا على طاعة ربك وعلى كتاب ربك وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة الفتن وكثرة المغريات وكثرة العوائق والموانع على قدر ثبوت قدمك هنا في الدنيا على قدر ثبوت قدمك على هذا الصراط المنصوب على متن جهنم في الآخرة وهذا الصراط كما سمعتم وصفه من قبله إنما هو أدق من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت عليه إلا من ثبته الله عز وجل على قدر سرعة سيرك وسرعة إقبالك على ربك في الصراط المستقيم هنا في الدنيا يكون سيرك على الصراط في الآخرة وانت تعلم ان الناس متفاوتون في سيرهم على الصراط المنصوب على متر جهنم فمنهم من يسير كالبرق يمر كالبرق تصور الى السرعه ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر على الصراط كاجاويد الخيل وهكذا حتى يكون منهم من يمشي مره ويكبو مرة يمشي مره ويعثر مرة والخطاطيف والكلاليب كلاليب جهنم تخطفه من هنا وهناك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم نعوذ بالله من سوء العاقبة يقول ابن القيم رحمه الله ولينظر العبد الشبهات والشهوات التي تعوق سيره على الصراط المستقيم في الدنيا فانها الكلاليب والخطاطيف من حول الصراط في الاخره فعلى قدر انغماسه هنا في الشهوات والشبهات والغفلات والمحرمات على قدر تعرضه لكلاليب وخطاطيف النار فإما أن ينجو وإما أن يهوى به إلى النار نعوذ بالله من النار ومن عذابها وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بالاستقامة في آيات متعددة وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بلزوم الطريق المستقيم ففي القرآن قال ربنا تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله عز وجل يامر سيد الخلق وحبيب الحق وامام المستقيمين على الاطلاق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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فاستقم كما امرت هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لكل أحد من باب الأولى والاحرى وقال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا فاستقيموا اليه واستغفروه وقال الله تبارك وتعالى في حال من يهديهم الله عز وجل الصراط المستقيم فمن يمشي مكبا على وجهه اهداه ام من يمشي سويا على صراط مستقيم اما يمشي سويا على صراط مستقيم الى غير ذلك من الايات وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن استقيموا ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تبلغوا درجة الاستقامة الكاملة إذا لم يستطع الإنسان أن يبلغ هذه الدرجة العالية ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا وروى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك أو احدا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة جدا ولكن هنيئا لمن حفظها وحافظ عليها قال قل آمنت بالله ثم استقم وفي رواية قل ربي الله ثم استقم استقم على توحيدك لربك على توحيدك لربك وعلى اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتلك هي الاستقامة وهذه أعظم النصائح التي تؤدى إليك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قد قلتها هل تدري معناها معناها أنه لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت فلزم واستقم قل آمنت بالله ثم استقم وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خطا مستقيما ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله مستقيما وخط من حوله خطوطا ثم قال وهذه السبل طرق شتى مختلفة كل يدعوك إلى طريق وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فماذا تختار هل, تختار؟ هل تختار الطريق المستقيم؟ او ام الطرق المتعوجة المنحرفة يمينا وشمالا انت يا اخي الان في هذه المعركة المصيرية التي نعيشها نعيش معركة حقيقية ونسال الله عز وجل ان ينصر اهل التوحيد والسنة في هذه المعركة التي نعيشها السبل كثيرة هذا يدعوك الى العالمانية الخبيثة الفاجرة التي لا تعترف بوجود الله عز وجل وإذا اعترفت فإنها تقيد سلطات الله تبارك وتعالى في أمر أو أمرين أو فيما يتعلق بالمسجد فقط وهناك الليبراليه سبيل آخر على رأسه شياطين كثر من شياطين الجن وشياطين الإنس يدعون إليه نريدك أن تعيش حراً حريه تامه مطلقه لا يقيدك اي قيد وهناك شيوعي له سبيل يقول لا اله والحياه ماده وهناك كذا وكذا سبل كثيره وهناك سبيل واضح مستقيم يقول لك نريدك ان يحكم فيك شرع الله أن يطبق علينا وعليك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فماذا تختار بغض النظر عن وجهة نظرك في من يسيرون على الصراط المستقيم قد تقول إنهم متفرقون إنهم ليسوا صفا واحدا إنهم مختلفون في قضاياهم إنهم كذا إنهم كذا اختلافهم في قضاياهم واختلافهم فيما بينهم في بعض الأمور لا يعني أنهم متعوجون عن الصراط بل وقد يكون من الناس من ينتمي إلى أهل الاستقامة وهو متعوج عن الصراط وحينها أقول لك لا يقاس الدين بالعباد وإنما يقاس العباد بالدين لا يقاس الدين بالرجال وإنما يقاس الرجال بمدى استقامتهم على الدين فانظر لنفسك فانظر لنفسك أما أن تقف متفرجا لا تختار هذا ولا تختار هذا لا تختار الحق وتقول إنك لا تختار الباطل فقد وقعت في الباطل ولكن يجب أن تسلك سبيل الحق وأن تستقيم عليه حتى وإن تعوج عنه بعض أهله كلامي واضح جدا أقول حتى وإن تعوج عن هذا الصراط بعض أهله فلا تقل فلان هذا لا ندري كان مستقيما على الصراط كان يقول كذا كان يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا ثم هو فجأة الآن انحرف كان يقول نريدها شريعة إسلامية ثم فجأة نراه الآن يقول نحن لسنا بحاجة في هذه الأيام الى تطبيق الشريعه الاسلاميه كان في الاول يقول لا بد ان يحكمنا رجل مسلم موحد لله ثم نراه الان يقول لا مانع ابدا ان يحكمني رجل نصراني كان يقول ثم اصبح يقول اقول لك استقم كما امرت ولا يغرنك شخص او احد ولو كان كبيرا فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولكن أثبت أنت على هذا الصراط المستقيم خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط, خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فماذا تختار لنفسك اخي وفي الحديث الذي رواه احمد والحاكم وصححه الالباني يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا جدا ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرجوا لا تتفرقوا يمينا وشمالا ولا تتعوجوا عن الصراط وداع يدعو في جوف الصراط إذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال إنك إن تفتحه تلجه لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه يعني تدخله قال عليه الصلاه والسلام فالصراط الاسلام فالصراط الإسلام والسوران حدود الله وقد امرت الا تتعداه والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله اذا دخلت بابا دخلت الى ما حرم الله عز وجل عليه والابواب المفتحه محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد إذا أصبح فإن الأعضاء والجوارح تكفر اللسان أي تسلم إليه القياد ماذا تقول الجوارح لللسان أخي؟ يقول تقول له اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا فأين لسانك وأين قلبك وأين جوارحك من الاستقامة رزقني الله وإياكم الاستقامة حتى نلقى إنه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام دائما ابدا على الصادق البر الامين وقائد الغر المحجلين والامي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال رضي الله عنه استقاموا لم يشركوا بالله شيئا استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا فالاستقامة إذن هي التوحيد لله تبارك وتعالى وأن يدوم العبد على هذا التوحيد فلا يجعل لله عز وجل شريكا في ربوبيته ولا إلهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله تبارك وتعالى ألا يدعو من دون الله ندا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه في أمر الاستقامة. استقاموا. قال أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغر وغان الثعالب. أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغر وغان الثعالب. تعريف عجيب. لا ترغر روغان الثعالب لا لف ولا دوران في الحق لا تعوج ولا انحراف هنا وهناك تارة تكون مع أهل التوحيد مرة وتارة مع أهل الشرك مرة تكون مع أهل السنة ثم تعود إلى أهل البدعة إذا لقيت أهل السنة جعلت تمدحهم وتثني عليهم ثم تنصرف إلى أهل البدعة فإذا بك تذم أهل السنة هؤلاء إرهابيون متطرفون يريدون تخريب البلد منذ متى كانت لهم كلمة منذ متى أصبح لهم حزب منذ متى يتكلمون في السياسة ما لك اثبت اختر طريقا وسر عليه أما أن تكون كذابا ذا وجهين فإن أبعد الناس من الله عز وجل ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر نعوذ بالله من النفاق واهله ان تستقيم على الامر والنهي والا تروغر وغانى الثعالب وقال عثمان رضي الله عنه استقاموا اخلصوا دينهم لله وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما استقاموا ادوا الفرائض استقاموا ادوا الفرائض وقال احد الصحابه لا اذكر اسمه الان وهو يوصي القراء وأنا أوصي بها كل من قال إنه ملتزم بالكتاب والسنة ومحب للدعوة إلى الله عز وجل وحريص على رقي الإسلام وأهله قال يا معشر القراء استقيموا استقيموا فلقد سبقتم سبقا بعيدا فلئن اعوجدتم لقد ضللتم ضلالا بعيدا لقد ضللتم ضلالا بعيدا اذا حرفتم عن طريق الاستقامه وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أعظم الكرامة لزوم الاستقامة اعظم الكرامه لزوم الاستقامه فاختر لنفسك اخي الحبيب طريقا تسير عليه ولا طريق إلا طريق الله عز وجل فاختره لنفسك ولأهلك ولولدك واستقيموا عليه كونوا ملتزمين بحق كونوا مستقيمين بحق الالتزام يا أيها الملتزمون هو المعني بكلمة الاستقامة فعيب بل وعار عليك أن تكون ملتزما التزاما ظاهريا بتقصير ثوب واعفاء لحية ثم اذا انت تخوض في اعراض اخوانك واذا انت تسيء الكلام لاخوانك واذا انت فظ غليظ في معاملتك لاخوانك واذا انت تفرق بين المسلمين بكلمه بذيئه تقولها واذا انت مقصر في طلب العلم وفي الدعوه الى الله ولا نسمع منك الا شنشنه وجعجعه هنا وهناك اتق الله واستقم استقم ولا تتعوج ولا تكن مظهرا فإن الجوهر يعلمه رب العالمين إن أخفيته عن العالم كله لن تستطيع أن تخفيه عن الملك الحق المبين الذي لا تخفى عليه خافية استقيموا أيها الاخوه الكرام وأنتم كما قلت في معركة مصيرية فاختاروا لأنفسكم اليوم هل تختارون من يحكم أو حتى يحاول أن يحكم شريعة الله عز وجل أم تختارون من يحكم العالمانية والليبرالية ويحكم فينا شياطين الإنس والجن اختاروا لأنفسكم واياكم أن يخرج منكم خارج فيقول إنه يطوع دين الله عز وجل للسياسه او للانتخابات او للامور التي يريد ان يوصلها هذا هو الحق الذي يجب ان تعلمه ان تستقيم على طريق فالطرق حولك كثيره والسبل حولك كثيره ولا بد ان يكون لك وجهه اما ان تظل سلبيا سلبيا كهؤلاء نسال الله ان يهديهم ويتوب عليهم الذين لم يعد لهم مجال الان إلا الطعن في المشايخ والطعن في العلماء بأسمائهم يطعن في هؤلاء ويطعن في هؤلاء وماذا تختار لنفسك ماذا تختار هل تختار أن تبقى هكذا لا يزالون إلى الآن يدافعون عن النظام السابق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نقول لهم هدئوا من روعكم كفاكم اهداءوا قد ذهب النظام لم يعد هناك حاكم هذا الذي تقولون لا تخرجوا على الحج لم يعد هناك هذا الحاكم الذي تزعمونه هناك حاكم جديد فحديثكم عن الحاكم القديم خروج على الحاكم الحالي كفاكم اهدؤوا اهدؤوا هدئوا من روعكم واختاروا لانفسكم انتم ايضا نسال الله عز وجل ان يرد المسلمين الى دينه ردا جميلا وأقول أخيرا أيها الأخوة الكرام نحن الآن أحوج ما نكون إلى فهم شريعة ربنا ومحاسن شريعة ربنا تبارك وتعالى حتى نحسن الاختيار وبإذن الله عز وجل من الخطبه القادمة نعود إلى ما بدأناه من الحديث عن تطبيق الشريعة إن كنتم تذكرون شيئا من الخطب التي سبقت في هذا الباب نتحدث عن الحدود وإقامة الحدود في الشريعة الإسلامية وما يدور حولها من الشبهات، ثم نتحدث عن السياسة الشرعية بشيء مبسط لا نكثر التفصيل فيه، ثم عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، ثم عن صفات القائد الذي يتولى حكم الأمة ويتولى رعايتها فلا تضيع هذه الخطب، ثم أقول أخيراً أعذروني. اذا غبت عنكم في بعض الاوقات فانتم تعلمون في هذا الفتح الذي من الله عز وجل علينا به ونسال الله ان يديمه علينا تكثر الدعوات من المساجد في محافظات شتى واغلبها تكون دعوات الى خطبه جمعه وانا احاول كثيرا جدا ان اعتذر ولكن لا استطيع ان افعل هذا في كل الاوقات فأرجو أن تعذروني هذا وقت يجب أن يتحرك فيه الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا لاستقامة اللهم ارزقنا لاستقامة اللهم ارزقنا لاستقامة اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور نعوذ بك من المعصيه بعد الطاعه نعوذ بك من الضلاله بعد الهدى نعوذ بك من الانحراف والانتكاس بعد الاستقامه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا اللهم يا عزيز يا قهار عليك بالنصيري العلوي بشار اللهم يا عزيز يا قهار عليك بالمجرم بشار اللهم اقهره وانت القهار ودمره وانت الجبار وارنا فيه ايه من اياتك أرنا فيه آية من آياتك. وفرج كرب اهل السنه في سوريا وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم احق دماءهم اللهم احق دماءهم وصن اعراضهم وصن أعراضهم. واحفظ نسائهم واطفالهم اللهم احفظ مساجدهم ومصاحفهم اللهم إن عدوك وعدوهم قد حرق المساجد وحرق المصاحف اللهم فحرق قلبه في الدنيا حرق قلبه وقلوب حاشيته الطاغية في الدنيا قبل الآخرة وأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم فرج كرب المسلمين في الصومال اللهم أطعمهم من جوع وامنهم من خوف اللهم جعلنا من الذين يذكرون نعمتك فيشكرون نعمتك فتزيدهم من نعمتك أنت أرحم الراحمين اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين ودمر اليهود اللهم زلزل اليهود اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم وعملائهم وأنصارهم آية من آياتك يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز الموحدين أنت ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تنسوا هذا المسجد المبارك من بذلكم وجودكم جاد الله عليكم بفضله ومنه والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين al-Rahman, al-Rahim, Malik Jomad-Din. Iyaak n'abud, Iyaak n'astayin. Ihdin al-sirat al-mustaqim. Sirat al mustaqim namta 'alayhim ghair al-mubub 'alayhim wal in Allah, en dan op. De mens van ze zenden. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم en ما de انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا مما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 fijze het die bij je en bij hem is een vijand, alsof hij een wederzijdse vriend is. En Allahu Amen. Amen. Amen. al Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen cirat al-ladin anamta غير المذبوب عليهم وللظالمين إن Samen met dezelfde manier En dat